بوك تو توم بھاي ريندو اثنان وتسعون اثنان وتسعون <تصفيق> ساهايك و بباك يالو ريندو الجمل الجانبية باستخدام ان اثنين الجمل الجانبية باستخدام ان اثنين మీరు గొరక పెడతారని నాకు కోపంగా ఉంది. انه يضايقني انك تشخر. انه يضايقني انك تشخر. మీరు చాలా ఎక్కువ బీర్ తాగుతారని నాకు కోపంగా ఉంది. انه يضايقني انك تشرب بيره هكذا. <مير كورك> بير كثير هكذا. انه يضايقني انك تشرب بيره كثير هكذا. చాలా ఆలస్యంగా వస్తారని నా కోపంగా ఉంది ఆయనకి ఒక డాక్టర్ అవసరం ఉందని طبيب اعتقد انه يحتاج الى طبيب اعين ونتلو بالادني نا كانبيستوندى اعتقد انه مريض اعتقد انه مريض اعين نيدرا بوتنارني نا كانبيستوندى اعتقد انه الان نائم اعتقد انه الان نائم పెళ్లిందేనాధిపతి అని నేను نأمل أن يكون مليونيرا نأمل أن يكون مليونيرا مي ਭாரிய க பிரமாதம் జరిగిందిని నేను విన్నాను قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث ఆమే ఆసుపత్రిలో ఉందని నేను విన్నాను قد سمعت انها ترقد بالمستشفى قد سمعت انها ترقد بالمستشفى ميكار پور티গা ধমসামাইందేনি নেন বিনানু قد سمعت ان سيارتك تالفه تماما قد سمعت ان سيارتك تالفه تماما میر ওছিনান্দকু নাক চালা সন্তোষঙ্গা উంది انه يسعدني انك قد اتيت انه يسعدني انك قد اتيت ميكو آسكتي كارغيناندكو ناك چالا سانتوشنگا اوندي انه يسعدني انك مهتم انه يسعدني انك مهتم مير يل كونال انكوناندكو ناك سانتوشنگا اوندي انه يسعدني انك تريد شراء المنزل انه يسعدني انك تريد شراء المنزل تشوري بس இப்பడికే వెళ్ళిపోయినందుకు నేను చింతిస్తున్నాను اخشى ان يكون اخر باص قد غادر اخشى ان يكون اخر باص قد غادر මනඹකට ટેક્સી తీసుకోవాల్సి వచ్చినందుకు నేను చింతిస్తున్నాను أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة أخشى أن يتوجب علينا أن نأخذ سيارة أجرة ناو بداك دبلي عندك <تصفيق> نين چنتيستنا نو أخشى أنني ليس معي نقود أخشى أن أنني ليس معي نقود